أيها المعارض عنا إنا إعراضك منا لو أردنا كجعلنا كل ما فيك يريدنا أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردنا كجعلنا كل ما فيك يردنا يردنا يردنا لكل شيء إذا فارقته عيواظ وليس لله إن فارقت من عيواظ أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو اردنا كجعلنا كل ما فيك يردنا